بسم الله الرحمن الرحيم هلتا على الإنسان حين من الدهل لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا ديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اننا اعتدناها للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويقفون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريلا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسورا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 عليهم ثياب سندس خضوا واستبرق وحلوا أساول من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وَكَانَ سعيكم مشكورا <تصفيق> إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا تصبير لحكم ربك ولا تقع من همم ان في منوك فورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا انها اناء يحبون العادله ويذرون ويذرون وراءهم يوما ثقيلا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 يدخل من يشاء فيه رحمته والظالمين أعذ لهم عذابا أليما